والسماء ذات الرجع ولرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزب إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا